أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ من اتبع سبل السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ مَاكِ إِلَّا النُّورُ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالوا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 بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ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 ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم Nimesa Allahi alaikum Ith jajal fiikum enbiya Ith jajal fiikum enbiya Ith jajal fiikum enbiya Ith وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتد kõrülü ala edbärikum, fatsan, kõrülü kalli kalli. Kõrülü ala edbärikum, fatsan, ذَينَ وَإِنلََّ دَخُلَاحَدت يَخُدُ مِن غ وَإِنلََّ دَخُلَ غَ حََّ يَخُدُ مِنهَا فَي خدُ فإنا داخلون قَالَ رَجْ لا مِنََّذينَ يَخَافُونَ أََّ عَمَ اللَّهُ عَلَهِ مَدَخُلُ عَلَجِمُ لِبَاب فَإذدَ خَالِِتُمُ فَإِن نَّْكُ وَعَلَ اللَّ فَتَوَك كَد إِ كُ